وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار النووي في شرح مسلم وحكى عليه القرافي في شرح التنقيح الإجماع كما نقله عنه صاحب نشر البنون وأجاب أهل هذا القول عن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من أربعة أوجه الأول أن التعذيب المنفي في قوله وما كنا معذبين الآية وأمثالها من الآيات إنما هو التعذيب الدنيوي كما وقع في الدنيا من العذاب بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى وأمثالهم واذا فلا ينافي ذلك التعذيب في الآخرة ونسب هذا القول القرطبي وأبو حيان والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور والوجه الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله وما كنا معذبين الآية وأمثالها في غير الواضح الذي لا يخفى على أدنى عاقل أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد لأن الكفار يقرون بأن الله هو ربهم الخالق الرازق النافع الضار ويتحققون كل التحقق أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر كما قال عن قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا يضر كقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية وقوله وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين الآية وقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية إلى غير ذلك من الآيات ولكن الكفار غالطوا أنفسهم لشدة تعصبهم لأوثانهم فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفا وأنها شفعاؤهم عند الله مع أن العقل يقطع بنفي ذلك الوجه الثالث أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كإبراهيم وغيره وأن الحجة قائمة عليهم بذلك وجزم بهذا النووي في شرح مسلم ومال إليه العبادي في الآيات البينات الوجه الرابع ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أن بعض أهل الفترة في النار، كما قدمنا بعض الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره، وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الاربعه فأجابوا عن الوجه الأول. وهو كون التعذيب في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إنما هو التعذيب الدنيوي دون الاخروي من وجهين الأول أنه خلاف ظاهر القرآن لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقا فهو أعم من كونه في الدنيا وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه الوجه الثاني أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة كقوله كلما القي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى وهو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد انذار الرسل كما تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية واجابوا عن الوجه الثاني وهو أن محل العذر بالفترة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد بنفس الجوابين المذكورين آنفا لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن فلا بد له من دليل يجب الرجوع إليه ولأن الله نص على أن أهل النار ما أذبوا بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح كما تقدم إضاحه وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي ومال إليه العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم بأنه قول باطل بلا شك لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه لأن مقتضاه أنهم انذروا على السنه بعض الرسل والقرآن ينفي هذا نفيا باتا في آيات كثيرة كقوله في ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وما في قوله ما أنذر آباؤهم نافية على التحقيق لا موصولة وتدل لذلك الفاء في قوله فهم غافلون وكقوله في القصص وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الآية وكقوله في سبأ وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكقوله في ألف لام ميم السجدة أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الآية الى غير ذلك من الآيات واجابوا عن الوجه الرابع بأن تلك الأحاديث الوالدة في صحيح مسلم وغيره أخبار احاد يقدم عليها القاطع وهو قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى ونحو ذلك من الآيات استمع الكريم سنذكر جواب القائلين بالعذر بالفترة عن هذا القول في ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته